هل سمع أهل الحبشة عن الفاروق كانت الكعبة محرمة على المستضعفين قبل إسلام عمر ولو تجرأ أحدهم لتم سحله تحتها فلما أسلم تنفسوا ها هو الفتى ضعيف البنية ابن مسعود يبتهج بعمر فهو القوة التي تمكن بها بفضل الله من الطواف بالبيت يتذكر كيف وظف عمر طاقته للذود عن الضعفاء وحقهم في اعتناق التوحيد يطرب قلبه لسيرته فيقول إن إسلام عمر كان فتحا ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه هذا الفتى يختصر احتفائه بعمر بكلمات تقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر تورا هل علم المهاجرون الغرباء بما جرى ها نحن نبحر نحوهم ها هي الحبشة ما اجمل انهارها وما اجمل ملكها العادل الذي استقبلهم خير استقبال لكن مركبا محملا بالقسوة والجلود والهدايا يرسو بساحلها ينزل منه عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة فيلبسان ثيابا أنيقة ويسيران وخلفهما العديد من الرجال يحملون الهدايا وقبل أن يدخل على النجاشي يقومان بحصر رجال البلاط الملكي ورجال الدين أيضا حتى قالت أم سلمة لم يدعوا رجلا منهم إلا هيؤوا له هدية على حدة تنفيذا لوصية الطواغيت الذين قالوا ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم ثم ادفعوا هداياه وإن استطعتما أن ردهم عليكم قبل أن يكلمكم فافعلوا نفذ الرجلان ما طلب منهما ثم توجها لكبار القساوسة وقالا إِنَّا قَدِمْنَا إِلَى هَذَا الْمَلِكِ فِي سُفَهَاءَ مِنْ سُفَهَائِنَا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه أن يفعل فقالوا نفعل طوعت الرشوة كبار القساوسه ففرشوا للرجلين طريقا من الأحلام والورود وفي اليوم الموعود جلس الملك فرفع الحاجب صوته فدخل مزه بهداياهما فرحب بهما بعد ذلك قدم التماسهما قائلين أيها الملك إن فتية من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه وقد لجأوا إلى بلادك فبعثنا آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم ثم التفت نحو القساوسه فنطقت الرشوه وقال كبارهم صدقوا أيها الملك حينها التفت العدل نحوهم فتغير وجه الملك غضبا وصاح فيهم لا لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما تقولون رددتهم عليهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم أحرق العدل هدايا الوثنية وانفضح الرهبان الذين حازوا لها من أجل قطعة قماش أو جلد شاة وأفسح العدل فضاءً للموحدين، فليقولوا ما شاءوا، فلا مكان هنا لشريعة أبي جهل،